وَقَوْلُ عَنِ الْمُنْذِ إِذَا أحبه أسلم رحمة الله الرحيم رحمة He'll fall. wa well, wa well. It's Milan. Yeah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 Oh, <laughs> All oh. porém Il vana...